فيصح قرضه كالمكيل قول المعلف رحمه الله تعالى فصل ويصح قرض كل ما يصح السلام فيه هذا الفصل من فصول باب القرض وتقدم لنا أن القرض يسمى قرض ويسمى سلف وهو أن يعطي المرء أخاه شيئا ينتفع به ويعيد مثله فهو إذا أعطاه شيئا ملكه إياه لا على سبيل الهبة وإنما على سبيل القرض ليعيد مثله وتقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فلما جاءت إبل الصدقه قال لي ابي رافع اقضى فقال لم اجد مثل ما اخذنا منه فاللا بكرا خيارا فقال اقضى فان خير الناس اعطه اياه فان خير الناس احسنهم قضاءا وسيأتي هذا الحديث وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقرض مرتين فكأنما تصدق مرة وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة حينما أسري به وعرج به إلى السماوات رأى على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت لجبريل ما بان القرض افضل من الصدقة قال ان, إن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة فالقرض مندوب اليه وهو مستحب في حق المقرض مباح في حق المقترب والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض ورد خيرا مما اخذ عليه الصلاة والسلام قال ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه منطوقه واضح كل ما يصح السلم فيه يصح قرضه طيب مفهومه مفهوم أن ما لا يصح السلم فيه لا يصح قرضه لأنه لماذا؟ لأنه لا ينضبط الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلم فيه لأنه مطلوب أن يرد المتفق عليه وما لا ينضبط ما يمكن أن يرد المتفق عليه وكذلك القرض والسلف إذا أقرضه شيئا لا ينضبط بالصفة ولا يعرف ما أمكن أن يرد مثله فيحصل الخلاف حينئذ والشريعة الإسلامية جاءت بدرء الخلاف ومعالجة الخلاف قبل أن يحصل ويصح قرضه كل ما يصح السلام فيه الشيء الذي يصح السلام فيه وهو الأشياء التي تنضبط وتنضبط بكيل أو وزن أو عد أو ذرع يصح السلام فيها قماش موصوف بصفات تضبطه بذرع محدد بر أو شعير أو قمح أو أرز أو غير ذلك من الأطعمة ممكن يضبط بالكيل وبالصفة فيصح السلام فيه ويصح قرضه معدود ابن بقر غنم موصوفة يصح السلام فيها ويصح قرضها لأنه يملك بالبيع يعني السلم نوع من انواع البيع وهو معروف في البيع بضبطه فيجوز القرض فيه ليرد مثلما اقتارذا ويربط بالصفة اما ما لا يربط بالصفة فلا يصح القرض فيه فصح قرضه كالمكيل يعني أي نوع من أنواع المكيلات لأنها تضبط بكيلها إلا بني آدم الإماء والعبيد تقدم لنا أنه صح السلم فيهم مثلا يبيع عليه انا عمرها كذا صفتها كذا يسلمه إياها بعد ستة أشهر أو بعد سنة مثلا ويقبض قيمتها حالا ويسلمها بعد فترة فهذه من بني آدم ويصح السلم فيها غلام مثلا رقيق عمره عشر سنوات صفته كذا مثلا قارئ حافظ كذا موصوف بصفات تضبطه يصح السلم فيه أما القرض فلا يقول أحمد رحمه الله أكره القرض في بني آدم يقول أقرضني أمة مثلا الآن وأرد عليك وأعطيك أمة بعد ستة أشهر أو بعد سنة بعد مثلا فترة أقرضني إياها وسيأتي لي إما أرد عليك قال أكره هذا لما, لما يترتب عليه لانه قد يستقرض عامه للوطن فاذا طاب خاطره منها ردها على صاحبها وقال هذا القرض الذي اقرضتني ارده اليك فهذا محذور والفروج مبنيه على الاحتياط والحذر ولا يجوز ان يتساهل فيها نعم اقرا الا الا بني ادم فان احمد كره قرضهم فيحتمل التحريم يعني كراهيه احمد رحمه الله يحتمل انه يرى انه محرم ويحتمل الكراهه كراهه التنزيه انه مكروه ولا يحرم نعم اختاره القاضي لأنه لم يراه القاضي الذي هو التحريم نعم لأنه لم ينقل لانه لم ينقل قرض في بني آدم في إما أو عبد وإنما يمكن أن يباع سلما أو يباع نقدا ولم يرد قرضهم نعم ولا هو من المرافق ولا هو من المرافق من الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان الإنسان يستقر الدراهم يقضي بها حاجته ثم بعد فترة يردها يستقل شيئا من الطعام مثلا ليسد به جوعته ثم إذا يسر الله له سدد القرض وهكذا و وبن آدم ليس من هذا الباب باب الضروريات التي يقضي بها الإنسان حاجته نعم. ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها ولأنه يفضي إلى هذا يعني قد يتوصل به إلى هذا يأتي الشخص لشخص عنده جارية يقول أقربني إياها فيقربه في إياها فيستمتع بها ويجعلها فراشا له ثم بعد فترة شهر أو شهرين أو يوم أو يومين يقول هذا القرض الذي اقرضتني أرده إليك فيرد نفس جاريته بس كأنه أخذها للإستمتاع ثم يردها وهذا لا يجوز نعم. ويحتمل الجواز لأنه ويحتمل الجواز لأنه إذا قيس من باب القياس فإنه يجوز لأنه كما يجوز السلم فيهم ويجوز البيع فيهم البيع حالا وبيع نقدا والبيع سلما كله جائز فكذلك القرض من هذا الباب نعم. لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم فصح قرضهم مثل البهائم التي يصح قرضها ويصح بيعها والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان أحدهما لا يجوز ذكره أبو الخطاب لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له والثاني يجوز قاله القاضي لان ما لا مثل له تجب افتجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمه و... فاما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر تقدم لنا ان السلم لا يصح بالجواهر لما لان الجواهر ما تنضبط وكانت في السابق الجوهره مثلا تؤخذ من البحر ولا يدخلها صناعه وتكون متفاوته هذه كبيره وهذه صغيره وهذه وضيئة وهذه ضعيفه الضوء وهذه جميله وهذه بخلافها تمت تفاوته فلا يصح السلام فيها واما مثل اليوم حيث انها دخلت الصناعه في كثير من الاشياء فيمكن ان تضبط بصفتها ومقياسها وطولها وعرضها وسمكها ولونها الى اخره قال لا يصح السلم في الجواهر لعدم الضبط ففهمنا من هذا ان العله في منع السلم في الجواهر ما هي عدم الضبط فاذا وجد الضبط صح السلم قال كالجواهر ففيه وجهان قال هناك لا يصح السلم فيها وهنا قال في القرض يصح القرض فيها فيها وجهان احدهما يصح احدهما قال لا يجوز ذكره ابو الخطاب لان القرض يقتضي رد المثل هي الجوهر ليست ترد هي وانما يرد مثلها ومثلها لا ينضبط قال فلا يجوز وهذا لا مثل له والثاني يجوز قاله القاضي الاول قول ابي الخطاب والثاني قول القاضي ابي يعلى لان ما لا مثل له تجب قيمته قال ما في محذور هذا يصح قرض الاثماء الجواهر لان ما لا مثل له ترد قيمته وكيف ذلك مثلا شخص جاء الى اخر قال اقرؤني كذا قال ما عندي الا هذه الجوهره وهذه لا مثل لها ما لها مثيل في الاسواق من اجل ان تردها علي بعد ستة اشهر او بعد شهر او بعد سنة او بعد اسبوع او بعد يومين او ثلاثة ليس لها مثل قال لا يا اخي اللي ما له مثل له حل في الشريعة الاسلاميه انت اقرضني اياها ونعرف قيمتها وارد علي قيمتها ارد عليك قيمتها انت تعطيني اياها من باب الارفاق انا اقضي بها حاجتي وأنا أرد عليك قيمتها تقدر قيمتها بشيء ما وترد القيمة وهذا قول أبي يعلى والثاني يجوز القول أبي يعلى قاله القاضي لأن ما لا مثل له ما الذي يجب رده رد القيمة والجواهر كغيرها في القيمة يعني معروفة القيمة قال مثلا إذا أقرضه جوهرة أروها أهل الصف بكم تقدر هذه قيمتها قالوا بكذا مثلا فأخذها وباعها أو تصرف فيها ثم عند رد القرض يرد القيمة التي قدرت بها نعم ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر ما يجوز القرض إلا في معلوم القدر مثلا يقول أقرغني ما في يدك من الدراهم وهم لا يعرفون كم هي فيقول خذها هذا ما يجوز لأنه لا يدرى كم هذه الدراهم حتى يردها قال أقرغني مثلا هذه الصبرة من الطعام صبرة من التمر أو صبرة من البر او من اي نوع من انواع الاطعمه مثلا صبرة كومه من الطعام قال اقرضني اياها قال اخذها هذا ما يجوز لماذا لانه عند الرد سيرد مقدارها وما يعرفان مقدارها فلا يجوز اقراض الا الشيء المعلوم نعم فإن أقربه فضة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجز لأن لم يجز إذا كان معه قطعة من الفضة أو من الذهب قال اقرضني إياها قال خذها ما يعرفان كم وزن هذه القطعة من الذهب أو من الفضة أو غيرها أو اقرضني هذا الطعام قال خذه مثلا وهم لا يدرون كم مقدار كيله فلا يجوز نعم لان القرض يقتضي رد المثل واذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء وإذا لم يعلم ما علم مقدار المثل لأنه المثل بالكيل مثلا يرد بقدر ما اخذ كيلا فاذا كان لا يعرفان كم كيل الصدره او كم وزن القطعه من الذهب او من الفضه ما تمكنا من رد المثل بالضبط ف... فيحصل الخلاف حينئذ نعم فصل ويجب رد المثل في المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف ففي القرض اولى ويجب رد المثل في المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف عندنا اشياء مثليه نسميها الفقهاء مثليه يعني منضبطه بالكيل او الوزن تنضبط بالكيل او الوزن فإذا أقرضه شيئا مثليا يعني مكيل أو موزون فما الذي يجب عليه أن يرد إذا رد القرض يجب عليه رد مثله أقرضه خمسة اصع من الشعير وعشرة اصع من البر وخمسة آصع من التمر ما الذي يلزم ان يرد يرد مثلها بهذا القدر وهذا الكيل لأنه يجب مثله في الإتلاف يعني إذا أتلف له شيئا مثليا فيجب أن يرد مثله من يقول يا أخي أنا أخذت منك خمسة آصع وخمسة آصع وعشرة آصع قدرها بكم وعطي قيمتها لا يا اخي انا اقرضتك شيء معين فرده عليك ولا يلزم ان ترد علي عين ما اعطيتك لا وانما رد علي مثله فيقول لا انا ارد عليك قيمته المثل قليل في السوق وانا ارد عليك القيمة فما الذي يجب على المقترض ان يرد المثل ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الإتلاف يعني لو اتلف شخص لآخر شيئا مثليا وقال ما همك أعطيك القيمة يقول لا يا أخي ما أريد القيمة أنا أريد مثل ما أتلفت فيلزمه أن يرد المثل نعم فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز ففي القرض أو لا مدى في المثليات يجب رد المثل ففي القرض أو لا نعم فإن, فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز لأنها حينئذ ثبتت حين في الذمة فإن أعوز المثل فعليه قيمته أعطاه مثلي ثم إنه بحث عنه فلم يجد ليرد القرض قال يا أخي أنا اقتربت منك مثلا بعيرا صفته كذا وسنه كذا إلى اخره وأنا أريد أن أرد عليك وسع الله علي فأنا أريد أن أرد عليك القرض وليس في السوق مثله او قد يكون المثل من البر او من المكيلة والموزون مثلا اقربه عشرة اصع من البر فلما اراد ان يسدد ما وجد اعوز المثل يعني عدم ما وجد ما تيسر، الا لابد ان يسافر بطلبه مثلا من جهة بعيدة وهذا يشق عليه قال ما وجدت ما ارد عليك ما الذي يلزم يلزم قيمته ينظر في قيمة هذه الاصع فيرد قيمتها نعم. وفي غير المثلي وجها احدهما يرد القيم في غير المثلي ما المراد به يعني غير المكيل والموزون كما نص على هذا في المغني نفس المؤلف رحمه الله وفي غير المثلي وجهان نعم أحدهما أحدهما يرد القيمة لان ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف والثاني والثاني يرد المثل لما روي, لما روى أبو رافع أبو رافع نعم أن النبي ف... وفي غير المثلي فيه وجهان في المذهب أحدهما يرد القيمة لان ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيرها كالإتلاف غير المثلي مثل البكر البعير أو البقرة أو الشات أو غيرها من الأشياء التي لا كيل ولا وزن قال ما الذي يلزم اذا قترض غير مكير ولا موزون قال فيه وجهان احدهما يرد القيمه يقول مثلا انا اقترضت منك بكر والبكر معروف مثلا قيمته في السوق في وقت اقتراضه اياه هذه الف ريال قيمه البكر الذي اقترضت منك هذا على القول انه يرد القيمه اذا اقترض غير المثلي يرد القيمه يقول كالاتلاف لان المراه اذا اتلف لشخص شيئا ما من الذي يلزمه قيمته يقول مثلا لنا شاة واقفة عند الباب فجاء شخص بسيارته فضربها فماتت الشاة ليست منضبطه بالمثل الشيئة تتفاوت مثلا وهذه ماتت وانتهت ما الذي يرد الضارب لها يرد قيمتها ينظر في قيمتها كم قيمتها قبل ضربها فيرد نفس القيمة ولا يؤمر بأن يحضر شات لأن الشيعة تتفاوت هذا على القول الأول أنه يرد الوجه الأول يرد القيمة الوجه الثاني يقول يرد المثل لانه ممكن ان تعرف هذه الشات المضغوبة مثلا هل هي شات ثمينة غالية ام هي شات رخيصة معروف مستواها مثلا فيرد مثلها وان حصل اختلاف بسيط غير مقصود فلا باس لان القرض مبني على الارفاق ليس مبنيا على المحاصه والمقاصة وانما هو انت ما اقرضت صاحبك تريد زياده اقرضته محتسبا من اجل ان ترفق به ليستفيد من قرضك هذا أحدهما يرد القيمة لان ما أوجب المثل في المثلية أوجب القيمة في غيره كالاتلاف والثاني يرد المثل يعني يرد مثله لو من طبقت عليه الصفات انطباقا كليا لما روى أبو رافع نعم اقرأ لما روى أبو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابن الصدقه فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال يا رسول الله لم اجد فيها الا خيار خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء رواه مسلم الوجه الثاني أنه يرد المثل حتى لو لم تنطبق عليه الصفات لما رأى أبو رافع هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى بكر كأن يعطيه شخص ليركبه ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام يمضي عليه الايام ولا يعني ما عنده ما يعطي وما عنده ما يدفع قيمه ما يشتري عليه الصلاه والسلام لان الدنيا لا تساوي عنده شيء فما كان يدخر عليه الصلاه والسلام يجود بما معه في الحال اعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العد وربما بات بعد هذا بيوم أو يومين طاويا الأيام لا يجد ما يأكل عليه الصلاة والسلام وأعطى رجلا مئة من العبل فالسزادة فأعطاه مئة ثانية فالسزادة فأعطاه مئة ثالثة ثلاث مئة من العبل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاه والسلام عطاؤه لله ومنعه لله اعطى الرجل الغنم فذهب الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فسارع قومه الى الاسلام اسلم امه كثيره بهذا العطاء عليه الصلاه والسلام وكما تقدم لنا لما منع على ثمامه بن أثال مع أنه يقول إن كنت تريد المال فطلب ما شئت فما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال واعتقه لله فكان في عتقه خير كثير له ولقومه وللمسلمين لأن له تأثير بليغ في بلده ومحلته وحتى على غيره لأنه أتى إلى مجمع قريش فقال لهم والله لا تصلكم حبة حنطه ولا تمره من حب اليمامة هو تمر اليمامة إلا بعد أن محمد صلى الله عليه وسلم فحبس عنهم حتى من بيع يملك هذا فهو عليه الصلاة والسلام يتصرف في دنياه لله تعالى عليه الصلاة والسلام فهو أراد أن يعطي شخصا ما شيئا ما ما عنده فاستسلف من رجل بكرا فأعطاه إياه فلما جاءت ابن الصدقه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبادر بالقضاء وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على براءة ذمته، ما يتصدق وهو مدين، ولا يتوسع في دنياه وهو مدين، ولا يفرط فيما معه وهو مدين، بل يحرص على براءة, الذمة. براءة ذمه، براءة ذمته من الدين، وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يغفر للشهيد عند اول قطره من دمه وسكت على هذا صلى الله عليه وسلم ثم اعاد الكلام مره اخرى فقال الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا يعني الدين لانه حق من حقوق العباد والعباد يطالبون بحقوقهم وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة يعني كل يريد حقه ما يتسامح حق الله جل وعلا يأفو عنه وحقوق العباد مبنية على المسامحة إذا لم يتحملها الله جل وعلا عن عبده وأحيانا يتحملها الله جل وعلا عن عبده فيرضي صاحب الحق بما شاء ويغفر لمن عليه الحق سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم على اول ما وصلت ابن الصدقة قال لي ابي رافع رضي الله عنه اخذ الرجل